ليت عليكم جناح أن تبتوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من أربات فاذكروا الله عند المشعال الحرام واذكروه كما, هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قَالَ لَهُ لَمْ نَضْلِلْ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَبَاضْنَتُوا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاتِكُمْ فَاتَّخِذُ اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَجَدَ ذِكرًا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 لهم نطيب مما كتبوا والله سريع الحساب